ضوئ في سمانا وارتفع اقعد اقعد العمر من تسطع نورت انثر ورد لما العمر من تسطع نورت انثر ورد لما انتمر عطر نبضوره وبشوق حر من الجمر نترقب ظهورك نترجم عادات نترقب ايادك نترجم عادات نترقب ايادك بالكيكه نعلق لك شمعه اقعد اقعد معانا واشتمي ضوي ظن ويف زمانا ورتفع اقعد اقعد معانا واستمع ظن ويف زمانا ورتفع اقعد معانا واستمع ليله هنغنيها بهنا والفرحه تضمرنا مرة مر كل سنه تهنينا واثرنا ليلتها نقضيها بهنا والفرحه تغمرنا مرت مر كل سنه تهنينا واثرنا يحلى الطرب يحلى الغنا من الفرح طرنا بدنا حمانينا طرنا وتغنينا بدنا حمانينا منك يا من وركيش <تصفيق> اقعد اقعد معانا واستمع يا ضو حدينه يا ضو حدينه ضوي ليالينا واستمع ضوي ضوي ضوي السماءنا والكفه واستمع مثل الفراشع للوارد من الكمال خيالك ما لا حر ولا برد بس لحظه بوصالك مثل الفراشع للوارد من الكمال خيالك ما لا حر بس لحظه بوصالك جيب الهدايا من ترد خلنا على بلد نهواك وتهوانا لك روح تنسانا نحسب والجميع اجعد معانا واستمي ضوي بوي بوي زمانه ارتفع اقعد اقعد معانا واستمي بوي بوي زمانه و زاهره وبها الغنادي تغني الطيور الطائرة ويغريد الشادي هالليله حلوه وداهره وبها الغناء تغني الطيور الطايره ويغريد الشادي وضل عمل قالوا ترى نصلي على الهادي نرفع ايادينا فللعلي هادينا نرفع ايادينا نصلي على هادينا مذهب هوانا والشرع Kaaad maana wasteme احلى اغانينا